رواه البخاري ومسلم ولم نعرج كثيرا على شرح هذا الحديث لأننا ذكرنا أن الكلام مر عليه في حديث ثاني حديث سؤالات جبريل عند السؤال ما الإسلام قال الإسلام أن تشهد إلى آخره إذن ننتقل إلى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع يعني حدثنا فقال لكن لم يذكر هنا قال فكلمة إن أحدكم يجمع هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما هكذا أربعين يوما في بعض النلفاظ 40 يوم النطفة لكن هذه الرواية إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون عالقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك مثل ذلك الأيام 40 يوم. يوما ثم يكون عالقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات الذي يؤمر هو الملك يعني بكتابته بكتابة ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه ومسلم هذا الحديث حديث عظيم و. بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام مراحل تكوين الجنين، وبيّن فيه أمورا غيبية عظيمة. لذلك صدره ابن مسعود رضي الله عنه بقوله الصادق المصدوق. أن هذا واجب المسلم في جاء في القرآن وفي صحيح السنة من أمور الغيب أن يتعامل معها تعامل أخبار الصادق المصدوق. الصادق المصدوق لا يكذب ولا يرد كلامه بل يقبل بل يقبل ويعني العلوم الحديثة أثبتت صدق هذا الكلام في تطور الجنين وإن كنا لا نحتاج إلى شيء لتصديق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نحتاج إلى شيء وإنما يعني تزيد هذه الأمور يقينا وتنفع في محاجة ضعفاء العقول أو الماديين لكن نحن على السمع والطاعة والتصديق والإيمان والإذاعي لكل ما في القرآن وفي صحيح السنة قوله الصادق المصدوق أي صادق فيما يقول مصدوق فيما أخبر يعني الذين أخبروا صدقوه فهو مصدوق هو صادق في كلامه مصدوق في ما قيل له في ما قيل له قال أخبرنا أو سمعت حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما في بعض الألفاظ أربعين يوما النطفة هذه المرحلة الأولى مرحلة النطفة كما قال الله سبحانه ولم يكن نطفا من مني تمنا بعد هذه الأربعين يتدرج حتى يصبح علق والعلاقة دم متجلط يعني كيف ال طويل طول مثل الدودة فيما يذكرون علاقة قال ثم يكون علاقة مثل ذلك يعني أربعين يوم اخرى ثم يكون مضغة مثل ذلك والمضغة قطعة اللحم مضغة قطعة اللحم هذه المراحل الثلاثة أربعين وأربعين وأربعين هذه أربعة أشهر أربعة أشهر يمر بها الإنسان في مراحل الأجنة لا تنفخ فيه الروح لا تنفق فيه الروح فلو سقط أسقطت امرأة جنينها قبل الأربعين الثالثة قبل أربع شهور لا يأخذ حكام الميت لأنه مش ميت لأنه لم يحيى أصلاً بشي موت لكن لو ننفقت فيه الروح ثم أسقطته يأخذ حكام الميت من التغسيل والتكفين والدفن والصلاة عليه على وجه الاستحباب على وجه الاستحباب كذلك المرأة لو أسقطت جنينا مضغط لحم لم يتكون مضغط لحم لا فيه دين لا كرعين لا تأخذ أحكام النفس لا تأخذ أحكام النفس مش نفس دم استحاضة دم إلا هو فساد لكن لو أسقطت مخلوق متكون إنسان دين وكرعين جسم إنسان كامل هذا يأخذ أحكام النفس هذا الدم الذي يأخذ مرأة مع هذا الإجراض لو أحكام النفس. المهم أن الإنسان ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر من الحمل، بعد أربعة أشهر من الحمل.والنبض الذي يجده الأطباء في الجنين في الأيام الأولى والأسابيع الأولى ليست حياة، ليست حياة، إنما هو لأنه موصول بعروق أمه، فربما ينبض من هذه الجهة.أما الروح فلا تنفخ إلا كما قال الصادق المصدوق. صلى الله عليه وسلم بعد أربعة أشهر بعد الأربعين الثالثة قال ثم يرسل إليه الملك ملك من الملائك فيؤمر يعني هذا الملك بأربع كلمات أن يكتبها هذا مر علينا عند الكلام على القدر مر علينا عند الكلام على القدر وقلنا أن الكتاب أنواع كتابة كونية أولية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكل ما يجري وسيجري كل ما جرى وسيجري إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ بل خلق بل كتب الله ذلك قبل أو علم الله ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذه الكتاب الأولى ثم ذكرنا كتاب عمرية تكتب لك مرة في العمر من جديد وهي هذه وبعد النفخ الروح يكتب هذه الأمور وهي مستقى من, من أم الكتاب اللوح الذي كتب الله فيه أول ما خلق الخلق وما خلق القلم كتب فيه كتابة ثم هذه الكتاب العمرية مقتبسة من تلك الكتابة ثم ذكرنا أن هناك يعني كتابة حولية فيها يفرق كل أمر حكيم في نية القدر وهناك يومية قدر يومي كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وكلها تتبع لأم الكتاب، فهذه كتابة عمرية في عمر الإنسان أول ما تنفخ فيه الروح يكتب بأربع يكتب لأربع أشياء محسومة مفروغ منها بكتب رزقه يعني ما لا ما على ما يتحصل وماذا سيأكل وكيف سينفق هذا أمر مفروغ منه فلا ينبغي للإنسان يعني أن يلهث إلى على رزقه إلى حد ترك الواجبات الدينية أنت مطلوب منك شرعا أن تتكسب الذي هو الأخذ بالأسباب لكن لا ينبغي أن يصل الأمر إلى إسقاط الواجبات الدينية أو التخلي عنها إلى إسقاطي أو الضعف في جانب الواجبات الدينية فيشتغل الإنسان بأمر محسوم مكتوب عن أمر خلق لأجله وهذا بلي به كثير من الناس مشغول بالأمور المحتومة عما خلق لأجله والإنسان خلق لأجلي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وليس في هذا ترك الأخذ بالأسباب بل الأخذ بالأسباب بما كتبه الله ومما أمر الله به فالأخذ بالأسباب أخذ بما شرعه الله وبما هيئه الله وهو من قدر الله تبارك وتعالى ما دامت في قلب العبد هي أسباب أما الحكم الملك هو الله تبارك تعالى فالإنسان يتعاطى الأسباب على أنها أسباب مثل الدواء يتعاطى الإنسان على أنه سبب أما الشفاء بيد الله كم من مريض كم من مريض يتعاطى دواء ينفعه ونفس المريض نفس المرض في إنسان آخر يتعاطى نفس الدواء ولا يجدي معه شيئا هذا أمر يحصل بل في الطب هذا أمر معروف قد يجري مع هذا الإنسان هذا الدواء ولا يجري مع غيره فهي, فهي قصة أسباب فلا يشتغل الإنسان يعني بهذا الأمر المكتوب وينصرف عما خلق لأجله وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها أو تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا بالضرب إني أطلب الرزق بشكل جميل موافق للشرع فإنما عند الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا يطلب إلا بمرضاته أو كما قال عليه السلام عليه الصلاة والسلام قال فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله العمر أمت سيموت هذا مما اختص الله بعلمه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذا مما غيبه الله على على خلقه وعمله يعني كسبه وسعه أو كسبه وسعه وما ما الذي يفعله كما قال سبحانه وما تدري نفس ماذا تكسبه هذا وشقي أو سعيد يكتب له مصيره في الشقاء والسعادة يكتب له حاله في الشقاء والسعادة لو صدى الإنسان بهذا الأمر قال إذا كان الأمر محسوم الصالح مكتوب أنه صالح والهالك مكتوب أنه هالك فلماذا نعمل؟ نقول هذا احتجاج بالقدر هذا احتجاج بالقدر والاحتجاج بالقدر لا يصح لأنه غيب لأنه غيب والله عده تكذيبا لما قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء قال كذلك كذب الذين من قبله فإذا قيل لك اتق الله وأعمل صالحاً وقلت والله يضع أمره كتب الله علي أنت الآن تكذب تعرض عما أمرته به من العمل وألفت الانتباه الأمر مهم قلنا القدر هذا غيب لا أحد يعرف مصيره غيبه الله على خلقه عندما تطلب الإنسان أن يستقيم وأن يتوب فأنت تكلمه عن المستقبل جينا الإنسان من أصحاب المعاصي والذنوب ونكلمه عن التوبة يعني نريده أن يتوب في المستقبل مش ممكن يرد بالزمن ويمسح ما فعل إنما التوبة بالاستغفار والتوبة يمسح الله سيئات ما مضى لكن ما حصل قد حصل لا نكلمك عن الماضي بمعنى أن تعود في الزمن لكن نكلمك عن المستقبل أصلح من نفسك الآن يريد ذلك توب إلى الله تعالى تقول إيش والله يضعنا مكتب عليك كيف عرفت نحن نتكلم عن المستقبل كيف عرفت ان الله كتب لك ان تستمر في العصيان انت الان انسان عاصي منحرف وتقول انا والله الله مكتوب عليك كيف عرفت كيف عرفت في العصيان كم من انسان كان عاصي وفاسق وتاب تبلع ما يدريك انك الآن مكتوب عليك الشقاء الى الابد نحن نتكلم عن المستقبل نعم انت عصيت في ماض وظهر عمرك كتبه الله واجب عليك مع ذلك ان تستغفر وتوب هكذا امرك الشرع لكن ما نقول لك انا توب الى الله يعني في المستقبل المستقبل القريب من الآن بدءاً من الآن توب واترك وقف وتقول الله أظم كتب الله ربي كتب لهك كيف عرفت أنك كتب لك هكي بمعنى أنك كتب لك تستمر في هذا الانحراف فالاحتجاج بالقدر احتجاج بسر غيابه الله عن خلقه فليس لك في حج ولذلك الإنسان يعلم من نفسه أنه غير مجبور على المعاصر بل غير مجبور على الطعف بل غير مجبور على كل ما يفعله لا يوجد إنسان يعني الآن جاء مجبور كالريحة. كالريشة في مهب الريح. السيارة ولعت بروحه وركبه هو دف دف قروحه الآن في المسجد لا يوجد أحد جاء هنا مجبور ولا يوجد أحد فعل السيئات مجبور وهنا محق الصواب والعقاب لأن الإنسان فعل ما فعله بقوته وقدرته واختياره لذلك يثاب صاحب الطاعات ويعاقب صاحب السيئات فلا حجة في من يحتج بالقدر لا حجة لمن يحتج بالقدر وإن كان أمر محسوم ومكتوب لكن أنت لا تدريه وقد أمرت شرعا أن تقبل على ربك ففر إلى الله فالواجب عليك أن تسعى وأنت تعرف من نفسك أنك أوتيت عقلا وبدنا وصحةً وقدرة وطولبت بعد ذلك أن تتوب إلى الله وأن تعمل الصالحات فانطرق بهذا المجال ولا تحتج بالقدر لأنك تحتج بالسر غيابه الله عليك ليس لك فيه حج نعم قال وشقي أو سعيد ثم قال فوالذي لا إله غيره اسمع هذا الكلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعمل بعمل أهل الجنة إنسان مستقيم وصالح خلاص يريب يخش الجنة بينه وبينها ذراع أقل من متر يريب يخش الجنة فيسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه أنه شقي فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كيف؟ في حديث آخر إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما هو شكله كي لكن من الداخل لم يعتني بنقاوة نفسه لم يعتني بالإخلاص يعتني لم يعتني بالتوحيد لم يعتني بطهارة قلبه فظهرت الحقائق في اللحظات الأخيرة وقد قال النبي السلام إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم بالخواتيم بالخاتيم، بالخاتيم، صلى الله عليه وسلم فهذا والله أعلم أن هذا المذكور كان فيما يبدو الناس على استقامة، لكنه من داخله كم من إنسان، كم من إنسان تجده يعني في ص يعني مقبل على المساجد ومقبل على فيما يبدو على الطاعات، لكنه يحمل في قلبه حقداً وحسداً وبغضاء، وعنده إذا اقتربت منه تستغرب، إذا اقتربت منه وتحاورت وتعرفت عليه ورأيت بعض المواقف تستغرب من من داخلته غير مشغول بتنقية نفسه من الداخل فالله الله يع نخوة في العناية والالتفات إلى أمراض القلوب العناية والالتفات إلى أمراض القلوب فإنها تظهر الحقائق في أوقات حرجة جدا مثل الغضب مثل الغضب كثير من الإنسان من الناس يعني تعاشره وتخالطه من أحسن ما يكون فإذا غضب تغير إنسان آخر تظهر حقيته إذا غضب أو إذا عملته في المال فهناك حقائق مدفونة وعلى كل إنسان أن يفتش في نفسه أن يفتش في نفسه دائما يراقب قلبه وراقب خطراته ويراقب نواياه ويراقب ما يدور تجاه حسنات إخوانه أو سيئاته مثلا إذا كنت ممن يفرح بالسيئات والزلات والأخطاء وينزعج من يعني من خيراتي إخوانه أو منتفوقهم أو دائماً فتش على هذه الأمراض، تعرف على الأمراض القلوب، من الحقد والحسد والعجب والكبر، وأعرف حقائقها ومعانيها، ودائماً راقب الداخلة، فإنها قد تؤذيك في وقت حساس جداً وخطير نسأل الله العافية والسلام. كذلك قال في الآخر وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النعم يعني فيما يبدو للناس لكن فيه طيبة من الداخل. لكن لم تتهيأ له التوبة بعض الناس صاحب سيئات ومعاصي وكذا لكن في داخله وهذا تجدونه في كثير من الناس كثير من أصحاب السيئات محتاجين لمن يدعوهم ويهديهم قد يوفق الله منهم من يوفقه في آخر, في آخر عمره فيتوب فيعمل بعمل أهل جنة فيدخلها والحافظ ابن دقيق العيد ذكر يعني في شرحه أن من لطف الله تبارك وتعالى من لطف الله بعباده أن المتغيرين من الإحسان إلى السوء قلة في الخلق والمتغيرين من السوء إلى الإحسان كثرة يعني الإنسان كويس ومستقيم وصالح في آخره ينتكس هذا قليل يوجد لكن قليل لكن الإنسان سيء ومنحرف في آخره يتوب ويرجع إلى الله هذا كثير وهذا من لطف الله تبارك وتعالى صلى الله العين عظيم وتوفانا على الإسلام والصنة الحديث الخامس هذا حديث رواه البخاري ومسلم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 من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ربد هذا الحديث حديث أم المؤمنين عاش وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلهن يوصفن بأنهن أمهات المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى النبي وولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فكل زوجات النبي سلم توصف بأنها بأنهن أمهات المؤمنين وهن أمهات المؤمنين في الحرمة لا في المحرمية هن أمهاج المؤمنين في الحرمة لهن حرمة الأم ويحرم نكاحهن كالأم لكن ليس نحن يعني أو الصحابة لا يوجد أحد منهم يكون محرم لأمهات المؤمنين بمعنى بإمكانها أن تظهر أمامه كما تظهر أمام ولدها شعرها مكشوفة وكذا لا المحرمية لا هن أمهاج للمؤمنين في الحرمة لا في المحرمية ليسوا محارم لذلك كنا يتكلمنا مع الصحابة من وراء حجاب كما قال الله سبحانه وإذا سألتمهن فسألوهن من وراء حجاب يسألون من أم في الثياب أو حجاب يعني في الجدار أو غيره يستر بينه هو فهن فهنا أم هذه المؤمنين في الحرمة لهن حرمة الأم ليست في المحرمية ليس لهن محار وعائش رضي الله عنها كناها النبي عليه الصلاة والسلام أم عبد الله مع أنها ليس لها ولد عائش رضوانا عنها ليس لها ولد والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرزق بولد إلا من خديجة ومارية مارية جابت إبراهيم عليه السلام ومات صغير ربما كل ذكور النبي أولاد النبي سلم الذكور ماتوا صغارا قبل البلوغ لكن جميع أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة الكبرى رضي الله عنها أم المؤمنين إلا إبراهيم من مارية القبضية رضي الله عنهم وعنهن جميعا فيتكنه أمه عبد الله وليست ليس لها ولد وعائشة أبوها من؟ أو بكر الصديق ورضبان الله عليه الصديقة بنت الصديق لذلك يعبنا البعض يقولون الصديقة بنت الصديق وهي جديرة بهذا اللقب كأبيها رضي الله عنه الذي هو أفضل الصحابة بل أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وعائشة لها من القدر السامي في قلوب أهل السنة والمكان العالية الكبيرة محبة وتوقيرا واحتراما وعلى عكس من ابتلي بامراض البدع واشتغلوا بسب الصحابة وخصوا بالسب عائلة رضي الله عنه خصوا بالسبب عائلة رضي الله عنه بل يعتقدون أن زوجات النبي لسنا من آل البيت يعتقدون أن زوجات النبي لسنا من آل البيت ولو جيت أي إنسان قلت له احسب لي أهلك عائلتك آل بيتك أول حاجة يذكر الأولى بدي نقول للعيال إلا الشي على لما جاوا إلى النبي عليه السلام قالوا زوجات مش من آل البيت هم يعني يظهرون للناس أنهم يحبون آل البيت ويوقرون آل البيت ويبكون على آل البيت ويستيقظون على آل البيت وينامون على آل البيت ولما جاوا للزوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لسنا من آل البيت مع أن الله لما خاطب النساء في سورة الاحزاب يا نساء النبي كذا وكذا يا نساء النبي كذا إلى أن قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يعني يا أهل البيت ويظهركم تطهيره فلا شك ولا ريب أنهن من آل البيت وخصوصا عائشة يعني ورد ما ورد في فضلها من الأحاديث الكثير الطيب المبارك رضي الله عنها وأرضاه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث من أحدث الإحداث الاختراع الشيء الجديد إذا نقول هذا آلة حديثة يعني جديدة من أحدث جاب شيء محدث والمحدث غير مسبوق هذا الذي يسمى بالبدعة من أحدث في أمرنا هذا يعني في شرعنا في ديننا في حكمنا هذا الذي نحن عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه كيف نعرف الذي منه؟ يعني جاء عن الطريق اللي بيسلم لأنه هو الرسول كما استفدنا من معنى الشهادتين معنى شهادتي أن محمد الرسول الله أن يعبد الله بما شرع لهذا وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك قرنت الشهادة الثانية بالشهادة الأولى في ركن واحد من أركان الإسلام فمن أحدث في أمر نجاب شيء حديث محدث مش من هذا الدين مش من من أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء يعتبر مردود هذا معنى رد وفي رواية ابن ماجة فهو مردود من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود وقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا قلنا يعني في ديننا فلا تدخل فيه المحدثات الدنيوية لا تحدث في تدخل فيه المحدثات الدنيوية لأنك يعني عنين مع بعض الناس إذا قلت له هذا يا أخي محدث مبتدع بدعة يقول لك حتى السيارات بدعة وحتى يعدي في جهة أخرى نتكلم عن البدعة الدينية لا نتكلم عن البدعة الدنيوية لا نتكلم عن البدعة الدنيوية نتكلم عن البدعة الدينية الدين تم يوم قال الله اليوم أكملت لكم دينه والكامل لا يزاد عليه لا يمكن أن تزيد عليه لا يقبل الزيادة الكامل لا يقبل الزيادة أما الأمور الدنيوية فالله سبحانه وتعالى يسر على العباد لذلك كانت القاعدة في الأمور الدنيوية أن الأصل في الأشياء إباح، لكن في الأمور الدينية الأصل في الأشياء التوقف، توقف. مديري شلين تعلم أن في دليل. يعني إذا جيتنا الأمر من أمور الدين، قولي إيش الدليل؟ أما إذا جيت الأمر من أمور الدنيا، فالمانع هو الذي يأتي بالدليل. أنا جت فاكهة جديدة مش معروفة في بلادنا، فاكهة مش دخلت علينا. إيش حكم حكم الإباح حتى يظهر أنها سامة مسكرة تدخل في بلد من البلدان المحرمات عندنا لكن ما دام أنها يعني وفيها شيء شيء آخر إيش يقول إيش الدليل على أن هذه حلال إيش الدليل على التفاح دلاء يحتاج إلى دليل خاص لأن الأصل في الأشياء الحل والإباح خذ راحتك أي شيء من أمور الدنيا خذ راحتك حتى يظهر من الدليل أنه ممنوع أما في أمور الدين تأخذ راحتك توقف حتى يثبت أن هذا مما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام لأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود فورد وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد كل جمعة أو كثيرا آآ آآ إيش وإياكم ومحدثات الأمور هذه المحدثات ما أحدا فإن كل بدعة ضلالة وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كل من صياغ العموم تشمل كل بدعة بس في الدين لأنه قال من أحدث في أمرنا فإذن ما تسمعوا من بعض الناس أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا التقسيم يتعارض مع كلمة النبي كل بدعة ضلال خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلال انتهى الأمر ما شوف في تقسيم مع ذلك هناك من استخدم هذا التقسيم وهو لا يقصد به البدعة في الدين يقصد به المصالح المرصع الماكرافون الماكرافون بدعة حسن مش من أمور الدين ليست من أمور الدين حتى من قال البدعة الحسنة توسع في استخدامها يقصد بين مصالح المرسل جمع المصحف في مكان مجموعة في عدن يعني آآ آآ جمع الناس على قراءة واحدة كتابة المصحف استخدام مثل هذه الأمور المصابيح أدخلناها في المساجد وهذه كل من البدعة الحسنة إذا توسعنا في العبارة إذا توسعنا في العبارة لكن القاعدة الدينية الثابتة أن كل بدعة ضلالة انتهى الأمر لذلك قال إمام مالك كلمة ذهبية قال من زعم أن في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة شوف هذا التشديد من إمام مالك يعني الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الأمين الكامل التاب ما نقص شيء عليه السلام فإذا كان ما زال فيه شيء حسن ومتسوس أنت طلعته ما لا نبي السلام ما بلغش البلاغ الكامل فذلك قال فقد زعم أن محمداً خان الرسالة قال الإمام مالك ذلك أن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما اسمع فقه الإمام مالك قال فما لم يكن يوم يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا الشيء ما كانش من الدين في حياة النبي كيف تم من الدين تو. في زمن النبي لم يحتفلوا بمولده هذا مش من الدين كيف تم من الدين توا؟ في زمن النبي عليه السلام لم يصوموا 27 رجب ولم يحتفلوا بالإصراع والمعراج كيف دخل هذا في الدين؟ ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا انتهى الأمر الدين انتهى تم وختمها بقوله ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. هذا فقهه رضي الله عنه. نعم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد يعني مردود. ورواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قد يقول قائل أنا ما حدثش، أنا ما حدثش مش أنا اللي اخترعتها. جيت بادي جدي مشين عليه مشيت. نستدل معه بالرواية الثانية. من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فهو رد وهذه الحديث قاعدة عظيمة استخدم حتى في الرد على العقود والمخالفات كل من ارتكب أمر يخالف ما أمر الله به ورسوله فهو رد لأنه ليس عليه أمرنا هذه الحديث يعني يستخدم حتى في باب المعاملات إذا جاء إنسان بعقد من العقود المنهية عنها كالربا والغرر وغيرها مما نهى عنها الله سبحانه ورسوله يبطل عقده ويرده والدليل رد فهو رد لأنه ليس على أمر النبي عليه السلام بل هو على نهيه وهناك كلام عند الأصوليين في الاستدلال بهذا الحديث على قاعدة النهي يقتضي الفساد مبحث من مباحث أصول الفقه عنوانه النهي يقتضي الفساد فيه تطويل وخلاف ومن يعمم هذه القاعدة يستدل بهذا الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الحديث السادس. نعم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما إذا كان الصحابي الراوي وأبوه صحابي يقول رضي الله عنهما كما يقال في عبد الله بن عمر إنما ذكرت عبد الله وذكرت. أبوه عمر، فتقول رضي الله عنهما. لكن لو قلت عن ابن عمر هي, هي نعم تقول رضي الله عنهما. أو قاعني لو قلت عبد الله فقط يمكن تقول رضي الله عنه. لكن مادام أنك ذكرت أباه وهو صحابي، فتقول رضي الله عنهما. فهنا النعمان بن بشير بن سعد صحابي ابن صحاب، صحابي ابن صحاب. فإذا رويت ذكرت صحابي ابن صحابي تقول رضي الله عنهما. عن أبي عبد الله بن نعم عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم هذا الحديث عظيم وكل الحديث عظيم لا يمر عليك الحديث لا تقول هذا الحديث عظيم وهو حق عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم أوتي جوامع الكلم وجوامع الكلم يعني الكلمات اليسيرة التي تحمل المعاني العظيمة حديث تنسل أربعة سطور يشرح في صفحتين بندين ثلاثة وأربعة لغزارة الفوائد والعلوم والمعاني العظيمة في كلامه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يرويه النعمار بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات قسم الأمور إلى ثلاثة أشياء حلال بين الحل لا يختلف فيه اثنان كما يقولون وحرام بين الحرمة كذلك لا يختلف فيه وأمور مشكلة مشتبهة والاشتباه الاختلاط الاختلاط الأمور تداقل الأمور معايش عرفها حلال أو حرام تمت أمور حلال بشكل بين والأمثلة على ذلك كثيرة جدا بل الحلال أكثر من الحرام الحلال أكثر من الحرام في الأعيان وفي المعاملات بل في كل باب يعني الأشياء في باب الأكل ما أحله الله أضعاف أضعاف ما حرمه الله لذلك الفقهاء إذا تكلموا عن الحرام حصروه يحرم كذا ويحرم كذا حصلوا لكن إذا تكلموا عن الحلال لا يحصرونه بل يقولون الأصل في الأشياء إباح لا يمكن أو الأصل في الأشياء الحلال لا يمكن حصره لا يمكن إذا جينا في المعاملات إيش المعاملات المحرمه تحصر الربا وتفعل كذا ولم تبيعك يحصر الحرام ولا يحصر الحلال وهكذا في كل باب الحرام محصور لأنه قليل لكن يأتي الشيطان للإنسان ويوهمه أنه لا طريق إلا هذه المعاملة ولا يمكن ما فيش حل لهذه القضية إلا بهذا الأمر فيغلق عليه المنافذ إلا عن طريق الحرام وهذا يحصل لكثير من الناس يعمى عن الحلال الذي أحله الله من فوقه ومن تحته ومن أمامه ومن قلبي وعن يمينه وعن شماله فلا يرى إلا هذا الطريق يرى نفسه مضطراً إليه يرى نفسه مضطراً إليه وليس كذلك نعم يوجد الضرار لكن كثير من الأحوال تحتاج من الإنسان أن يتوكل على الله وأن يستعين بالله وأن يصبر وإلا في الحلال كثير والحمد لله رب العالمين فالحلال أكثر من, من الحرام فقال الحلال وبين والحرام وبين هذين النوعين والثالث وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يعني بعض الناس قد يعلمها فإذا الاشتباه قد يكون أمر نسبي يختلف من إنسان إلى إنسان فما الواجب لمن أشكل عليه أمر من الأمور الواجب أن يتوقف الواجب أن يتورع الواجب أن يحسب حساب يوم بكرة لما يقف أمام الله تبارك وتعالى هذا اسمه الورع هذا اسمه الورع وخير دينكم الورع هذا اسمه الورع يعني يتورع الإنسان يعني يقول أنا احتياط يعني الورع قريب من معنى الاحتياط يحتاط لدينه ويترك مش أشكال عليه على هذا يعني رغب النبي عليه الصلاة والسلام هنا فقال فمن اتقى الشبهات اتقى يعني يجتنب من التقوى التي هي المعنى اللغوي للتقوى للترك والابتعاد والاجتناب تقي نفسك من هذا أو يعني والمعنى الشرعي موجود مدخول في هذه الكلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه استبرأ إني طلب البراءة والنقاوة لأنك إذا مرست الشبهات ما تطلع حرام لم يبرأ دينك بل وقع في التهمة وقع في الذنب فتطلب البراءة لدينك وعرضك عرضك يعني جنابك كلمة عرض في هذا الخطاب في اللغة يعني أوسع مما يفهمه الناس اليوم اليوم عند الناس العرض يعني أهلك وكذا بل العرض كل يتعلق في جنابك فإذا قال إنسان فلان بخيل تكلم في عرضك فكلمة عرض واسعة شوية أوسع مما فهمنا نحن يعني. فالإنسان يتقى الشبهات ضمن البراءة يعني مقصود بها النقاوة والطهارة بريء دينه وعرضه من جميع الاحتمالات لأنه أخذ بالاحتياط أخذ بالسلامة والسلامة لا يعدلها شيء كما يقول ونأخذ بالاحتياط قاعدة من قواعد الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعم ما يريبك إلى ما لا يريبك دعم ما يريبك إلى ما الشيء التي ترتاب منه وتشتك فيه سيبة أغناك الله عنا بالحلال الكثير كما ذكرنا بأول الكلام لا وهذا اسمه الورع وعلى الإنسان أن يعود نفسه على الورع حتى لا يحصل معه ما سنذكر في آخر الحديث حتى لا يحصل الإنسان التمادي الذي أشار إليه في قضية الراعي يرعى حول الحمال حصل سعد بن وقاص كان عنده أخوه اسمه عتبة عتبة ابن أبي وقاص واقع امرأة أما واقع إمرأة أمام بالحرام يعني، فأنجبت ولد، أنجبت ولد على فراش زمعة، والد سودة، بنت زمعة، أم المؤمنين رضي الله عنها. جاء سعد النبي، قاص طبعا عتبة قبل موت رجل الخوس، سعد الله ولدي، صح بطريقة شرعية لكن رأي ولدي. جاء سعد يناقش في النبي أو في في في خوز عبد بن زمعة عبد بن زمعة يناقش فيه أمام النبي على هذا الولد يبيه يبيه وإن كان طريقة غير شرعية لكن يبيه هذا ولد خوية وعبد بن زمعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام سعد يقول هو ابن أخي عتبة يا رسول الله عهد به إلي أنظر إلى شبهه انظر إلى شبهه يشبه خويه وإن كان طريقة غير شرعية وعبد ش يقول يقول يا رسول الله هو أخي ولد على فراش أبي من ولدته. الوليد الجارية المملوكة مش الزوجة. قل يا رسول الله هو أخي. ولد على فراش أبي من ولدته. فإيش قال النبي سلم؟ قال الولد للفرش قاعدة من قواعد الدين العظيمة. الولد للفرش. جاء على فراشك من أولدك. الولد أصبح من معنى هذا؟ معنى خو سودة من زمعة. إذا نسبناه إلى زمعة. إذا نسبناه إلى زمعة من هذا خو سودة ولا لا قال ولد للفرش وللعاهر الحجر سباني لكن مؤدب العاهر يعني الزاني الزانية الحجر كلمة احتقار إذا أراد أن يحتقر الإنسان يقول اللي فوق الحجر أو اللي فيك الحجر فقال مثلا ولد للفرش وللعاهر الحجر واحتجي بي منه يا سودا مش خوها؟ قال احتجي بي منه طب ليش عليه قال فما رأته حتى ما عتت أو حتى ما عتت حتى احتياط معنا خوها لكن احتاط نبي سلم أمر بالاحتجاب منا معنا خوها فالأخذ بالاحتياط قاعدة من قواعد الدين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ودع ما يريبك حديث أيضا على سيئتنا من رواه الترمذي والنبي عليه السلام مر رأى تمره تمر صادقة. قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. لا ليش شخص أن تكون من تمر الصدقة؟ أحسن تبارك الله فيك لأن النبي صلى الله عليه وسلم محرم على الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصداق حتى مديد الحسين وصغيره الحسن على تمرة بيأكلها من الصدقة من الزكاة جميعاً. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسقطها منه قال كخ كخ. أما علمت أن لا نأكل الصدقة أما علمت أننا لا نأكل الصدقة فحرم الله على النبي وقال أن يأكلوا من الصدقة فلما رأى تم رأى عليه السلام قال لولا أني أخشى أن تكون من تبني صدقة إلى أكلتها وضع احتياط هذا اسمه ورع وعلى الإنسان أني يعتاد على الورع وأن يحتاط للورع وإلا حيقع في التكالب الذي نراه اليوم حتى وقعوا في الحرام البين يريدونه ويصرون عليه ومش حرام ولا حلال. مش مو حرام ولا حلال قاعدة فاسدة وكلني اليوم وكتني غدوة. فأيش قال هنا النبي عليه السلام يحذر من التمادي في التساهل؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل نعم من وقع في الشبهات وقع في الحرام. قالوا معنى وقع في الشبهات وقع في الحرام أن الإنسان إذا أخذ الشبهات سيقسو قلبه ويظلم لأنه لم يربي نفسه على الورع. وهذا وقع في حدود خطيرة. من وقع في الشبهات الشبهات مش حرام بين فكيف قالنا مثلا من وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني من وقع في الشبهات سيجر إلى الحرام من اعتاد التساهل سيقع فيما هو أقبح والصغيرة تجر إلى الكبيرة لذلك قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر يتمادى الإنسان في المعاصي مراته يقر وقع حتى في الكفر وهكذا هذا واقع في كثير من الناس من تساهل في الخطأ في الانحراف يزداد شرا نسى الله العافية مش مثل النبي عليه السلام هنا قال قال كرّاعي يرعى حول الحما الحما الأرض المحمية تسمى اليوم محميات كانوا زمان الملوك والولاة يمنعون أرض يسموها الحما ما حد يرعى فيها ممنوع دخول الرعاء في هذه الأرض يبيها هو مثلاً حتى الأمراء كانوا يفعلون ذلك من الصحابة وغيرهم كانوا يفعلون ذلك يحمي أرض معينة لغرض أن تكون هذه لابل وخير المجاهدين حد يخشى رعفه أو للصدق لإبل الصدقة وأغنام الصدقة بهائم المجموعة من الصدقة يحي يعينها أرض تسمى حما الراعي لما يرعى قريب الحما ويرعى في بهائم قد تنفرت وتشذ الشاذة وتنفرت الفاذة وتدخل في الحما ويقع في الممنوع يقع في المحظوم فمن اقترب من الشبهات اقترب من الحدود من قارف الشبهات يوشك أن في الحرم هذا معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرم وهكذا يجر الخطأ والتساهل يجر إلى الخطأ والإنسان إن لم, يأخذ نفسه إن لم يأخذ نفسه بالحزم ويربي نفسه على الخوف والورع وإلا سيقع في المخالفات الشرعية قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى وَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ الحِمَى الممنوع عليك ما حرمه الله كل ملك يحمي شيء والله حمى هذه المحرمات وقال ما حد يقربها كما أن الإنسان يحدد أرض يقول ما حد يقربها ما حد يزرع فيها ما حد يرعى فيها كذلك الله حدد أمور قال لا حد يقرب تلك حدود الله فلا تقربها فهذه محارمه سبحانه هي حما حماها ويمنعك من الدخول فيها ثم تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر كله إلى ما في القلب ألا وإنّا في الجسد مضغى هذا الكلام مش جديد يعني مش جملة جديدة ليس علاقة بما سبق بل ربط الأمر كله بالداخل بما في قلبك من إيمان وخوف ومراقب الله تبارك وتعالى يصلح الباقي يصلح الظاهر والأعضاء أتباع للملك الذي هو القلب فقال ألا وإنّا في الجسد مضغى مضغى إلى طرف الحمل إذا صلحت الأمر كله منوط بهذا القلب إذا صلح ظهر الصلاح على الظاهر ألا وإن في الجسد مضغه. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فما الأمر إذن على صلاح القلب وفساده على صلاح القلب وفساده فمن صلح قلبه أو صلح قلبه أو صلحت ظواهره حتى يجتنب المحرمات ويجتنب المشتبهات. ومن فسد قلبه اقترب شيئا شيئا وكلما يقترب يزداد قلبه فسادا فيزداد أعماله فتزداد أعماله فسادا نسأل الله العافية والسلامة الحديث السابع عن أبي رقيه تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ربه مسلم ألفت انتباهكم إلى أننا سنبقى إلى العشاء, أذان العشاء. بعد الأذان والإقامة الآن مازل يمكن عشر دقائق على الأذان بين الأذان والإقامة عندنا توزيع شهادات الحضور عندنا توزيع الشهادات الحضور نجعلها بين الأذان والإقامة. فاليوم نبقى إن شاء الله إلى في درس إلى الأذان وبعد الأذان نوزع الشهادات بيد الله تبارك تعالى. عن أبي رقية تميم أو تميم بن عوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. النصيحة إرادة الخير للمنصوح. جمع الخير بتعليله. وقالوا لا يوجد كلمة تجمع المعاني الجميلة مثل النصيحة والفلاح. لو ترجمها إلى معاني أخرى النصيحة بالمعنى الكامل، وكذلك كلمة الفلاح. قال لا توجد كلمة تجمع المعاني الجميلة كلها مثل هاتين الكلمتين كلمة النصيحة وكلمة الفلاح كلمات وجيزة تحمل معاني الدين كلها. فالنصيحة إرادة الخير للمنصح. فإذا نصحك إنسان فهو يريد لك الخير، وإذا أردت أن تنصح فكن قاصدا للخير، إذا أردت أن تنصح فكن قاصدا للخير، قاصد لأن يستقيم هذا الإنسان، أن يعني يصلح من شأنه، فتسلك لذلك الطريق الصحيح التي تصل بك إذا إلى هذا الغرض، لا يكون في نصه شناعة ولا بشاعة ولا يعني تشهير ولا أي أسلوب يعكر الوصول إلى الغرض الذي هو إيصال الخير للمنصوح النصيح والنصيح التنقية لما نجد فيك أنا شوائب, نلقى فيك أنا شوائب. نجي نكلمك عليه نبيك تنقى لذلك يقولون عسل نصوح يعني إيش صافي إذا أخذوا العسل وصفوا الشمع اللي فيه وكذا يصبح عسل نصوح فإذا جيتك نقول نبينبهك على خطأ عندك نبيك تزيلهن إيش تصبح أنت إيش بعد الإزالة منصوح نقي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نقيه وهذا المقصود به إخلاص هنا إخلاص لله تبارك وتعالى فهي نصوح صافية في المقصد لله تبارك وتعالى فالنصيحة إذن إرادة الخير للمنصوح وهي ويماخوذ من هذا المعنى اللغوي والهذا المعنى اللغوي يغلب على الحديث الآن كما سنشرح قال قلنا لمن يا رسول الله، أو قلنا لمن وفي بعض الألفاظ الحديث الدين النصيحة ثلاث مرات، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأمة المسلمين وعمته. كيف النصيحة لله؟ النصيحة قلنا هنا يغلب المعنى اللغوي. انتبه معي. معتقدك فيما يتعلق بالله سبحانه أن تنقيه من الشوائب وأنت ترد الأباطيل إذا سمعتها في حق الله تعالى نصحت لله واضح فيما يتعلق بحق الرب أن يكون المعتقد صحيح فهي حقوق الرب كله وضعك صحيح في توحيد الربوبي توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات مع التعظيم والتبجيل وحسن العبادة وما إلى ذلك هذا كله تنقي في لما يتعلق بجناب الرب سبحانه أنا لله سبحانه نقيت هذا الجانب المتعلق بالرب سبحانه ونفس الكلام في كتابه ورسوله يعني أقولش ممكن تنصح الله بالمعنى ولا تنصح الكتاب ولا تنصح الرسول إنما تنصح في نفسك سميت نصيحة لله لأن المعنى اللغوي الذي التنقي حاضر في هذا الحديث فالنصيحة للرسول للكتاب الكتاب الله الإيمان به ومحبته وتصديقه واعتقاد أنه ناسخ للشرائع قبله وما إلى ذلك مما يتعلق بحقوق هذا الكتاب ومجملات وتفصيلات الإيمان بهذا الكتاب وكل ما يأتي من أباطيل تزيلها كما أن في جناب الرب هناك أباطيل تزيلها وترفضها وتردها من الشرك ومن الكذب على الله كذلك القرآن من سوء الفهم وسوء المعنى وإدخال المعنى الباطل كل هذا تزيله تنقية فتعتقد الاعتقاد الصحيح السليم نصيحة للكتاب. نقية الكتاب فيما يتعلق بك وفي الحقيقة أنت تنصح نفسك في جناب الرسول كل حقوقه من الإيمان به وتصديقه وتوقيره وتعزيره واتباعه وأن لا يُخذ الدين إلا من طرفه ومحبته عليه السلام محبة تفوق محبة الولد والوالد والناس يجمعين وخذ هذا الكلام الذي هو بيان لحقوق النبي عليه السلام وكل ما ينسب إليه عليه السلام وكل ما يقال في حقه من الكذب والأباطيل حتى الأحاديث المكذوبة عليه تزيلها تنقية معنى اللغوي موجود إلى الآن المعنى اللغوي موجود فقد نصحت للرسول الإسلام يعني نصحت معتقدك النصيحة لله قال لله ولكتابه ولرسوله أئمة المسلمين نوعين. الحكام والعلماء أئمة المسلمين الحكام والعلماء ولهم حقوق ولهم حقوق هذه نصيحة لهم بما في ذلك النصيحة بمعنى المخاطبة التوجه له التوجه له بالكلمة الطيبة وبالتذكير بالأسلوب الشرعي بالأسلوب الشرعي وهذا قد لا يتمكن منه كل أحد لكن من وفقه الله فكلم الامراء والحكام بالرفق وباللين وبالكلمة الطيبة يأمرهم بالمعروف ينهون عن منكر سرا من غير تشهير إلى غير ذلك من الكتائب كلام الذي يعني يدور عليه معتقد أهل السنة والجماعة في معاملة الحكام يدور عليه معتقد أهل السنة والجماعة في معاملة الحكام وأيضاً هو داخل في حقوق أئمة المسلمين. هذا يدخل فيه أيضاً كما قلنا الحكام والعلماء. فإذا النصيحة لله تدور على حقوق الله سبحانه وتعالى، والنصيحة للكتاب حقوقه، والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم حقوقه، والنصيحة لأئمة المسلمين حقوقهم من السمع والطاعة هذا أيضاً نصيحة، من السمع والطاعة ومعاولتهم عن الخير ودلالتهم عليه وما إلى ذلك من الأمور التي يعني تذكر في هذا الجانب في جانب أو في باب معاملة الحكام ولأئمة المسلمين وعامتهم وعامتهم أيضاً لهم حقوق من المحبة والمؤلاء ويدخل فيه أيضا الحرص على تنقيتهم وهنا جناً للنصيحة المعنى الذي يغلب على كلمة النصيح الذي هي إرادة نصح للغير التنبيه على الأخطاء الدلاله على يعني النصيحة قد لا تتعلق بالتنبيه على الأخطاء حتى الدلاله على الخير نصيحة حتى الدلاله على الخير إنسان ما عندش خطا لكن نبهته أو دليته أو ذكرته بوجود سنة معينه بأدب معين هذا كله داخل في النصيحة فكله دعوة بالنسبة لعامه تسميه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تنقية للمسلمين من الشواعن إن الدعوة إلى الله تتضمن التنقية من الأخطاء من العقائد الفاسدة من الضلالات ودلالة على الخير والهدى والاستقامة على شرع الله وتذكير بالالتزام به كل هذا داخل في نصيحة لعامة المسلمين والنصيحة قد تكون فرض كفاية وقد تتعين على بعض الناس هذا الحديث السابع حديث برقية تمي بن أوس الداري الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم أعتقد نقف حتى يؤذن المؤذن، وكما ذكرنا يعني إن شاء الله يتم توزيع شهادات الحضور بعد الأذان، شو كان يعني مازال دقيقة ودقيقتين نقف إلى النكمة الغدمة بيدن الله تبارك وتعالى، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وآلِه وصحبه أجمعين.